أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج جول عمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى مرة bij jullie vrienden en jullie vrienden van jullie vrienden en من تعب العمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذَا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أَنَّ الله شديد العقاب الحج رُؤًى شُرٌ مَعْلُومَات فَمَنْ فرض فِيهِنَّ الْحَدَّ فَلَا عَرَفَ وَلَا فُسُوقًا وَلَا جِدَالًا فِي الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى tekuniaul in de ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فذكرتم Samen met in de waquru kama hadakum min umma afid min فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكرا van de mensen, en wat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 اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Wanneer mensen je ergen in de en je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 الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت Ola iszat bij Wanneer de mensen beschrijven wat de weten en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 لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاء wrong هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر Wij zullen de zaken teruggeven. Sal ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فَإِنَّ الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمَنُوا وَالَّذِينَ فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب AN-NASU AMMATAW WA IDHAN FA BA'ATHALLAHUN NABIYNA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 وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا فهدى الله الذين آمَنُوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يفكر من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأثن مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوحت ta yanqulu rasulu wa al-lathin yeselen kmaa dayun Ali daini verder met dezelfde tijd. We gaan ALU MIN KHAIRIN FA INNA BI كتب عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ waar zal je iets en wat يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير DUN SANABIL ILLAHI WA KUFUR MASJID AL HARAM WA IKHRAJ AN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 وَمَن وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 In een lavina, een lavina, een water, اسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس اكبر من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ العفو كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لكم الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُونَ في الدنيا والآخرة وَيَتِيمًا عن تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ والله يعلم المفسد من المصلح، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْمَتَنَّكُمْ إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنون ولا أمت منة خير من مشركين وله أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. Wallah bedummo, minu, والله يدعو إلى الْجَنَّةِ والمغفرة بِإِذْنِهِ ويبين آيَاتِهِ للناس لعلهم يتذكرون وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذن وطهرن فأتوهن من حيث أَمَرَكُمُ الله إِنَّ الله يحب التوابين ويحب مُرِ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ أَمْ تُنصُرُونَ كُنْتُ Den dat Terug of is molyst. a وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله ضَلَالًا بَعِيدًا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأيمانكم أن وتصلح بين الناس والله سميع عليم لَنْ يَاخُذُكُمُ اللَّهُ باللغو في أيمانكم ولكن Wallahu de afgelopen jaren dat we